فَنَفَثَهُ عَلَى الْقُبُورِ فَنَسِمَهُ وَعَلَنْفُهُ إِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ إنا يا يستفدون ويا يستفدون فطاف علي اطائف من ربك وهم نائمون اطاف علي اطائف من ربك وهم نائمون واصبحت قصري ما افتحت فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ أَنْ يغْضُوا عَلَى حَرْبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ أَنْ يغْضُوا فَأَفَكُّن أَلَا يَدْخُلُنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ أَمْ يَدْخُلُنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ وَغَدَوْا عَلَى بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين قالوا يا ويلنا سب دل نئی نیبن لَذَ ذَلِكَ الْعَذَاب وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ, أكبر الآخرة أكبر لو كانوا الْآخِرَةِ أَكْثَف لَوْ كَانُوا يَظْلَمُونَ لَوْ كَانُوا فَأَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ فَأَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بالغة إلى يوم لَنَا فَحْكُمٌ تَلْهُمْ أَنْ يَرَوْا بِذَلِكَ ذَعِينٌ تَلْهُمْ أَنْ يَرَوْا بِذَلِكَ ذَعِينٌ أَم لَهُمْ شُرَكَاءُ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ